بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم اوزنهم يخسرون أَلَا يظن اولئك ان أبعوثن ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي ستين وما أدراك ما سجين İtım mehum Vayrun yavmayız il mükezzi bin elle din ykezzi bu ettin. Veman إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا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 وما أدراك ما علجون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في مجوههم نظرة النعيم Yus'a vemirrahimin kım mahtu min kitamuh misk ve fi